بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم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 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أفخنتموهم فشدوا الوساق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها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 يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا, الله ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم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 اهلكناهم فلا ناصر لهم فمن كان على بينه من ربه كمن زين له كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءه مثل الجنه التي وعد المتقون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 بعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء فأنا لهم إذا جاء فهم ذكره فعلم أنه لا إله إلا الله فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات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 أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى من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 أَمْ حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لاريناك هم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله, يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أطيع الله وأطيع الرسول، الله وأطيعوا الرسول، ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وصدوا عن سبيل الله، ثم ماتوا وهم كفار.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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُقُمُهَا سَيُحْقِمُكُمْ سَبَخًا وَيُخْرِجُ أُضْنَانَكُمْ هَأَ أَنتُم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل, ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَقُولُونَ أَمْسَالُكُمْ